إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على ويتفكرون في خلق السماوات وَالْأَرْضِ وَيَتَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا سبا تدخل النار فقد وَمَا وما للظالمين من عنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا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 فمن يعاد فاستجاب له ربهم ان لا اضير عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض فالذين هاجوا من قَتِلِينَ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَهُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا الله عنده حسن الثواب الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله